وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد في محاضرة الليلة باذن الله تعالى نتناول قضية هامة من قضايا التوحيد في باب الأسماء الحسنى والحديث عن أسماء الله التي اشتهرت منذ فترة طويلة كيف ظهرت الأسماء المشهورة من الذي جمعها وهل هي من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من الحديث المدرج الذي وضعه بعض الرواه مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقه معرفه هذا الامر مهم جدا لطالب العلم بمعنى ان انت لما تعرف قصه كل اسم من هذه الاسماء وترتيب هذه الاسماء ومن جمعها وكيف جمعها ومتى جمعها يبقى الواحد حيعرف كيف يتعبد الله عز وجل بالاسم على التوقيف لأن التوقيف المطلوب واللي اتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية وذكرناه من كلام الشيخ ابن عسيمين رحمه الله التوقيف أن يكون على كتاب أو سنة على كلام الله عز وجل على الوحي ان ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه فنسميه يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسميه لكن ما سمى نفسه باسمه ولا وصف نفسه بوصف يبقى نحن لا نطالب ان نسمي رب العزه والجلال بما لم يسمي به نفسه لما تتبعنا ودي دراسه يعني قمنا بها ان شاء الله اتبعوها على شاشه العرض لما تتبعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من احصاها دخل الجنة هذا الحديث لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رأو واحد هو أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن النسخ عبد الرحمن النسخ له أبو هريرة مات سنة 57 هجري ولم يصح الحديث عن غيره يعني هذا اتفاق بين العلماء ان اللي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث متفق عليه اللي سمع الحديث من الرسول الله صلى الله عليه وسلم مين ابو هريره خليكم معايا بقى طيب ابو هريره عبد الرحمن النسخ سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الامامان البخاري ومسلم طيب دلوقتي اذا كان الحديث روي عن ابي هريره وبلفظ بلفظ واحد تقريبا ان لله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحده من احصاها دخل الجنه وابو هريره لم يزد في الحديث شيئا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ لو لاحظت معايا هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام إن لله تسعة ومسعين أسمن مئة إلا واحدة من عصاها داخل الجنة أبو هريرة سمع منه خمسة من الرواء نعدهم مع بعض الأول عبد الرحمن بن هرمز مات سنة 117 خليكم معي أخوانا وطلبة العلم يريد يكتبوا برضو الثاني محمد بن سيرين مات سنة 110 تاريخ الهجري طبعا همام ابن منبه مات سنة كام 132 أظن الصورة واضحة مش محتاجة لتعليق كتير نفيع أو نفيع ابن رافع مات بعد 100 تقريبا أبو سلم ابن عبد الرحمن توفي سنة كام 94 هجري دي تواريخ الوفاة للرواء اللي سموا الحديث من أبي هريرة واللي بنلاحظه إن مفيش ولا راوي من هؤلاء صرد الأسماء الحسنى المشهورة يعني روى الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعنا جميع ما ذكر هؤلاء الرواة ما فيش ولا راوي زود في كلام النبي عليه الصلاه والسلام بس يعني الغد دلوقتي نقول سنه كام سنه 132 هجرية اخر واحد اللي توفى اللي هو همام لم يسرد اي راوي الاسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس من المرفوع عشان بعض الناس يعني يزيل من قلبه مساله القدسيه لترتيب هذه الاسماء على ان دي وحي هي ليست وحي الوحي ان كل اسم يرد بنص فين في القران او السنه انما الوليد بن مسلم اللي جمع الاسماء او واحد جمعه زي ما هنشوف دلوقتي كل راو من هؤلاء عندنا مثلا على سبيل المثال عبد الرحمن بن هرمس اول واحد اللي هو عبد الرحمن الأعرج مت سنه كام 117 سمع منه أبو الزناد عبد الله بن الزكوان مات سنة 130 هجري وسمع من أبو الزناد أربعة شعيب بن أبي حمزة مات سنة كام 162 سفيان بن عيينة مات سنة 198 مالك بن أنس لمن مالك 179 ورقاء ابن عمر مات سنة كام مية وخمسين مفيش ولا راوي من هؤلاء ايضا سرد الأسماء المشهور مع ان في حاجة غريبة شوية انتوا شايفين سفيان بن عيينا مات سنة كام بعد الوليد المسلم الوليد المسلم الوحيد اللي سرد الأسماء مات سنة مية خمسة وتسعين سفيان بن عيينا مات بعده بثلاث سنوات ما فيش ولا رواية لسفيان فيها سرد الاسماء هو يروي الحديث ان الله بسعته مش هيعد من مه لا واحده من احصاها دخلت الجنه لكن غير زياده عشان نعرف الزياده دي ظهرت منين من اللي جابها يبقى الاولاني اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز او عبد الرحمن الاعرج روى عنه شايفين تفصيل الرواية يا واضحة واضحه فعبد الله بن زكوان مدسة 230 روى عنه شعاي وسفيان ومالك وورقاء ما فيش ولا واحد من هؤلاء في جميع الروايات اللي ثبتت في كتب السنة سرد الاسماء المشهور طيب نشوف اللي بعد من التاني محمد بن سيرين اللي توفي سنة 110 اللي روى عن محمد بن سيرين مجموعة من الرواي عندنا أيوب السختياني مات سنة 121 هذه الروايات أنا تتبعتها بنفسي رواية الرواية لأن الموضوع لما أخذ ضجة إعلامية وبعض إخواننا بقوا اعترضوا وعايزين يجعلوا الكلام ده في القرآن قلنا نشوف ليكون واحد من دول برضو روى الحديث ولا حاجة أيوب السختياني 121 الشاب من حسان تنكام عبد الله بن عون 150، خالد الحذاء 141 عاصم بن سليمان 142 عوف بن أبي جميلة كام 146 آخر واحد مات فيهم اللي هو عبد الله بن عون سنة كام يعني معنى كده إن محدش من الصحابة ولا التابعين يعرف الأسماء المشهورة دي اللي بترتبها في اللوحة اللي مكتبها في المساجد في كل مكان ما هو مش موجوده لغايه السن ال... ال... ال... ال... الاخر تاريخ وفاه له اللي بتاع عبد الله بن عوت 150 ما فيش ولا واحد منهم سرد الاسماء ابدا ولا جب طيب اللي بعد محمد بن سيرين مين ها روايه همام ابن منبه مات سنه اثنين 132 روى عنه برضو ايوب السختياني وده كان راوي عن محمد بن سيرين مش كده ومعمر بن راشد وده مات سنه كام 154 اللي باللحظة هنا ايه ان جميع الروايات عن هؤلاء ما فيش فيها زياده ما فيش ولا راوي سرد الاسماء الحسنى المشهوره خالص صحيح الامه بقالها يجي 1000 سنه قاعده بتردد هذه الاسماء بس هذا بين العام اشتهر واللي مالوش تخصص في الحديث بيشرحها على ان ده الموجود هذا لا يعني لعمليه اجماع ولا من هذا القبيل لان بعض الناس تقول لك معنى كده اجمعوا على هذه القضيه نقول لا مش اجماع هتعرف دلوقتي ليه هو مش اجماع يقول لك لا اجمعت الامه على ذلك انتظر اجمعت ايه بتتكلم ازاي الاجماع ده ان ما يكونش فيه مخالف انما اذا كان الاصل ان هم اتفقوا على إن هذه الأسماء واحد اللي أضفها وماش من كلام الرسول على السلام والسلام يبقى فين الإجماع طيب نشوف بعد كده مين اللي عليه اللي... نفيع بن راف مات بعد مئة تقريبا روى عنه روى واحد بس اللي هو قتادة ابن دعام مات سنة 117 ده اللي وجدناه نلاحظ أيضا أن قتادة 117 برضو كراوي لم يسرد الايه إلى أسماء الحسنى التي يحفظها الناس لسه واحد كمان مين يا أخوانه رواية أبي سالم بن عبد الرحمن مات سنة 94 هجري رواها عنه محمد بن عمرو. مات سنة 145 اللي نلاحظه برضو في جميع روايات كتب السنة ان فيش ولا راوي سرد الاسماء المشهورة انا مش عارف والله هم هيعملوها اجماع باي طريق قضية ان بعض الجماعة اللي كانوا بيطبع المصحف عايز يعني يعرف الناس باسماء الله في قوم جايب الاسماء المشهورة وقوم حطتها ذكر المصحف عشان هي في المصحف يظن الناس انها واخد واخد قدسية المصحف علينا قرآن وعظمها الناس على هذا الاعتبار لا سيما انها كتبت في المساجد محبة في اسماء الله عز وجل ونفسهم يتعرف على اسماء الله لكن اسماء الله تعرف بالدليل وبالتوقيف طيب تعالوا بقى نشوف الرسول عليه وسلم لما قال ان لله تسعة من تسعين جينا نشوف نلاقي فيه راوي واحد بس هو اللي أدرج الاسماء دي الحديث سمع من الرسول ابو هرير عبد الرحمن بن ساخب ساعة سبع وخمسين عبد الرحمن بن هرمز اه اه مات سنة مية وحداشر روى عن ابي هرير أبو الزيناد عبد الله بن زكوان مات سنة 120 روى عن عبد الرحمن شعيب بن أبي حمزة 162 روى عن عبد الله بن زكوان الوليد بن مسلم اللي مات سنة 195 هي اللي ظهرت الأسماء دي عنده جمعها وأضافها إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن مسلم لما جمع الاسماء في حاجه غريبه جايز انتم مش واخدين بالكم منها هل الاسماء اللي اضافها الوليد بن المسلم المشهوره دي هي دي بس الاسماء اللي هو استقر عليها لا ده دي رواية من ضمن الروايات اللي كان الوليد لما يحدث الناس بها يغير في كل مره اسم او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته لغايه 24 اسم هنشوف الكلام ده دلوقتي الوليد المسلم اللي وضع الاسماء الحسنة المشهورة اما نقلا عن بعض شيوخه او اجتهادا منه في اشتقاق بعض الاسماء او في وجودها حتى ان في اسماء من اللي حذفها كان اولى ان يتركها لانها وردت بنصها وعددها كبير يزيد على 15 او 16 اسم احنا ذكرناها في الاسماء اللي جمعناها في كتاب اسماء اللي بسنة في الكتاب مقد في الكتاب والسنة معلش اصل دلوقتي تعد في <تصفيق> كتاب تبع موضوع الاناجيل او الكتاب المقدس عند النصارى عملناها على اساس نبين لهؤلاء عندما يأخذون مثل هذا الموقف يقولون ان المسلمين يغيرون في دينهم وهم طبعا يستغلون جهل عامة الناس في مثل هذه المسائل وقول لك عشان يشوشوا على الدين لكن احنا بقول لا ديننا بيؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله من اجل ذلك قمنا بهذه الدراسة علشان هم ما يكلموش ولا عرسه بطه عليها احنا ما عندناش حاجة عشان نخاف منه تعالوا نشوف اراء العلماء في سرد الاسماء العلامه ابن حجر بيقول ايه والتحقيق زي ما انتم شايفين كده كلام ابن حجر هو اللي بيتكلم ان سردها من ادراج الرواه ده قال الكلام ده في بلوغ المرام الامير الصنعاني اللي شرح بلوغ المرام في سبل السلام بيقول ايه اتفق الحفاظ من ائمه الحديث ان سردها ادراج من بعض الرواء خلي بالك كده يا اخوانا بيقول ايه ها اتفق الحفاظ يروحوا معايا ولا انت مش اتفق الحفاظ من ائمه الحديث كلمه اتفق الحفاظ دي معناها اجماع ولا عكس الاجماع بتاعهم معلش الشاشة العرض اسبق من كلامي بالك ازاي فاحنا نجيبها ثاني أرأي العلماء في سرد الأسماء ابن حجر بيقول التحقيق أن سردها مدراج الرواة والأمير الصنعاني بيقول اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة و بيقول وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين الرواية الأولى اللي جماعة الأولين المسلم والتانية حجلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة لعبد الملك بن محمد الصنعاني رواه عنه بدماج وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف اللي هو الوليد وعبد الملك بن محمد الصنعاني أو نقلا عن بعض علماء السلف الصالح وإحنا نقول اتفق اتفق كلمه اتفق دي معناها ايه اصل واحد يقول لك الدكتور محمود جايب الكلام ده منين ده كلام تيمية نفسه كلام ابن حجر طيب نشوف اللي بعده. كلام أهل العلم في المسألة شيخ السامي التيميه يقول لم يرد في تعيينها اللي هو تعيينها اللي هو إيه ها؟ الأسماء المشهور لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها وبتكلم في وقته ولا في وقتنا اسمع في وقتي بالأشهر ما عند الناس في حديث الترمذي الذي رواه الوليد المسلم عن شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد المسلم عن شيوخه من الحديث وفيها حديث ثانٍ الو ابن ماجه أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف الرواية هو يشير إلى الرواية اللي جمعها الحاكم أو ذكرها الحاكم في المستدرك عن عبد العزيز من الفصي وله هيجلمة لكن تعالوا شوف مثلا ابن الوزير يقول تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو المتفق على صحته من الحديث ده كلام ابن الوزير شوف كلام ابن حزم. سهل الكلام ولا صعب ابن حزم يقول وجاءت احاديث في احصاء ال والتسعين اسما هنا في غلط مضطربه لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء اصلا فانما تؤخذ من نص القران ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغ احصائنا منها الى ما نصح. ثم ذكر نيفاً وثمانين اسماً مع اسم الجلال ده كلام مين؟ ابن حزم كلام ابن كثير أصل واحد يقول لك ده إجماع إجماع إيه؟ أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ إجماع؟ أمال ده إسمه إيه؟ عكس الإجماع؟ يعني الأمة أجمعت على عكس الإجماع؟ ده إجماع ولا يا أخوان اللي بقول عني ده؟ يعني أقول لك الأمة أجمعت على هذه الأسماء أين الإجماع في اللي بيتكلموا عنه؟ يعني بعد ما تقرأ كلام هؤلاء الأعلام؟ عمدة الشراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن حجر علامه زي ابن تيمية واحد زي الحافظ ابن كثير اللي ما فيش ولا بيت وقل ان تجد بيتا يخلو من تفسير ابن كثير وكلامنا ذكره في التفسير يقولون مثل هذا الكلام واقول لك الامه أجمعت على ذلك فيجي يقول لك وقالت الامه أجمع واالامه اجمعت على ذلك عشان شكل كلمة زي كده موجودة مثلا في في في, في, في الاسنى اللي ذكره القرطبي يا اخي انتظر هؤلاء اعلام مراجع وكبار فازي تقول ان هؤلاء اجمعوا او الامه اجمعت على هذه الاسماء هذه الاسماء جمعها شخص الوليد بن مسلم وده كلام ابن حزم تعالوا نشوف كلام مين الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير بيقول ايه والذي عول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن فإحنا بحثنا عن الأسماء في القرآن حتشوفوا النتيجة دلوقتي وحنعملها برضو قدامكم في البحث إن القرآن البحث عليه وقلت سواني حتشوفوا النتيجة بإذن الله تعالى طيب نشوف برضو تمت ايماء اذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا ففي الكتاب والسنه اسماء ليست في الحديث مثل اسم الرب فانه ليس في حديث الترمذي واكثر الدعاء المشروع انما هو بهذا الاسم وكذلك اسم المنان والوتر والطيب والسبور والشافي كلها ثابته في نصوص صحيحه وتتبع هذا الامر يطول اللي بيقول الكلام ده مين يقول في اسماء كتير مش موجودة فيها فزي تقول بان الاسماء هي التسعة وتسعين دي التسعة وتسعين دي اصلا اللي جمعها الوليد وابن الوزير احنا ذكرنا كلام الوزير قبل كده تعال نشوف هنا بقى نرجع لموضوع الوليد عشان نعرف القصة بتفاصيلها ابن الوزير يعمل يقول ايه يقول الوليد مدلس مكثر من التجليس حتى عن الكذابين ويعاني تجليس التسوية فلا ينفع قوله حدثنا ولا سمعتم لان معنى تدليس التسويه انه قد سمع من شيخه شعيب ثم اسقط شيخ شعيب الذي بينه وبين بالزنا يعني شعيب يروي عن ابي الزناد وفي واحد في النص هو يس... اللي في النص هو ضعيف هو يسقطه ويقول لك انا اجود الاسناد فيحتمل ان يكون في الاسناد ساقط ضعيف بل كذاب فكيف يحسن الحديث مع هذا مع انه قد رواه الثقات والحفاظ عن ابي الزناد بغير ذيك الاسماء على الطرق اللي انا ذكرتها قبل كده وعرضناها اسما اسما معاي اخوانا وحديث الاسماء المشهورة قد رواه البخاري ومسلم والترمزي معلش الشاشة سوقتنا نجيبها تاني شايفينها كده طب خلينا كده احصن كده ما يتحركش الا منحرك ايوانا <تصفيق> <تصفيق> بل حديث الأسماء المشهورة قد رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عيينة عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء ورواه البخاري والنسائي من حديث شعيب بغير ذكرها ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع والنسائي عن علي بن عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء وأما قول الحاكم وده اللي بيحتجوا بيه بقى ان الحديث مرفوع وأما قول الحاكم إنه لا خلاف أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أب اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش فما يغني ذلك شيئا مع ما ذكرنا من التدليس الفاحش عنه الولد المسلم وهو تدليس التسوية فما يصح له مع ذلك حديث إلا أن يخلو الاسناد عنه وعمن فوقه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابة على أقل الأحوال ولم يحصل ذلك يعني في حديث الأسماء وعلى ذلك كلام الوليد المسلم غير مقبول تماما في دم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كلام الإمام الحاكم عنها وبرضو نفس الكلام اللي قاله الإمام مسلم في نقله عن مسألة وتحسين إن ده ممكن يكون حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يعني قصة حصلت بين الهيثم من خارجه وده واحد من معاصر الوليد بيقول قلت للوليد قد أفسدت حديث الأوزاع يعني أنت خربت على الأوزاع أحاديث أنت بتروي عن الأوزاع هو شيخك قال له كيف قلت تروي عن الأوزاع عن نافع وعن الأوزاع عن الزهري وعن الأوزاع عن يحيى بن ابي كثير وغيرك يدخل بين الأوزاع وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلم وعبد الله بن عامر ده ضعيف جدا أخبر لك ازاي وبينه وبين الزهري قرة ده اسمه تقريبا على حسب يعني علماء الحديث يبقى عندهم فكرة عن الاسم اكتر منه فما يحملك على هذا ليه انت بتسقط الضعيف من وصف السند ليه ما تذكرش الحديث بامانه ما يحملك على هذا قال انقبل الاوزاعي يعني انا برفع من شأن شيخي ومش عايز يكون في السند اللي بيرويه شيخي حديث يعني واحد ضعيف فانا بسقط وبخبيه علشان يبقى شيخ له ايه مكانه وله وضع كده يعني يروع عن السقاط بس أن يروع مثل هؤلاء الضعفاء. قلت فإذا روي الأوزاع عن هؤلاء الضعفاء مناكير، فاسقطتهم أنت. وسيرتها من رواية الأوزاع عن الثقات ضواف الأوزاع الناس هيشكوا في الأوزاع في شيخك. قال فلم يلتفت إلى ايه قول لعل النقطة يكون واضحة لان لأن التدلس تسوية. تدلس التسوية ده خطير جدا. ولذلك فيه قول لشعب بن الحدادات. بيقول إيه التدليس أكل الكذب والتدليس في الحديث أشد من الزنا ولن أسقط من السماء الأرض أحب إلي من أن أدلس ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس طبعا دي مبالغة زي من الصلاح بيقول هذا من شعب إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه وده نص المرجع اللي وجد طيب يعني بالله عليكم لما نجد ان راوي مدلس تدليس تسوية جمع الأسماء وألسقها ووضعها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح أو يعقل أن نجعل هذه الأسماء في منزلة القرآن وندافع عنها أقصر الأسماء لمعلى دليل وندافع عنها باستماتة حتى ان بعض الناس النهاردة في ذات القرآن يشنعوا ويجعلوا رفضنا لهذه الأسماء أننا من الروافض يقول لك الدكتور ده من الرافض لأن رفض الأسماء المشهور ما تجيب دليلها يعني احنا نعرف أن الرافض لكذا خالص طبعا هذا الكلام سيرتد عليهم لأن القضية دلوقتي لما واحد يكون بهذا الوضع ويقول مثل هذا الكلام الكلام طبعا هيرتد عليه والناس هتعرف لأن أي واحد عاقل لك هاتلي الكتابة أو سن طب انت جايب لي كلام الولي المسلم ده كلام الولي والله هو لك هو كلام الولي طب يا أخي أين الدليل على؟ هذه الأسماء التي سنذكرها الآن وسوف تراها بعينك على الشاشة الأسماء المشهورة اللي بيحفظها الناس خليكوا يا بقى أنا أوريلكوا بها بعد الدراسة اللي عملناها وأعادنا فترة تتبعها إيه اللي عمل وليد النوس الوليد كان نفسه أن يجمع الأسماء الفسنة اجتهادا منه وهو مشكور لأن عمل شب واجتهد اجتهاد أضاف الكثير لمن جاء بعده بحس يكملوا العمل كل واحد حاول على ما استطاع لكن الوالد المسلم شوفوا الحالة اللي عاشها عشان يجمع الأسماء الحس الأسماء المشهورة اللي احفظها الناس واللي أدرجها الترمزي أدرجها الوالد المسلم في الحديث اللي رواه عنه الترمزي يعني الأسماء المشهورة رواها الترمزي في سننه من رواية مين الوالد ونبه الترمزي على غرابتها والإمام الترميزي لما يروي حديثه ويقول غريب بس ويسكت ما يقولش غريب حسن أو غريب ايه صحيح يبقى معنى كده ضعيف يقول حديث غريب ويسكت اللي درسين حديث يعرف الكلام ده كويس في الحالة ديه يبقى معنى كده ان الحديث ايه ضعيف صلوا على رسول الله حصل الشاشة ديه يعني شدان شوي الله يبارك في من قدمها الى المسجد اللهم امين ويبارك في أهله وفي إخوانه ويخلف عليه خير إن شاء الله عز وجل ويبارك في الشيخ عادل وفيكم جميعا لاحظوا معايا الأسماء المشهورة هي اللي حفظها يتابع المسألة اللي رواها عنه الترمذي دي الأسماء بترتيبها ابتداء من اسم الله الرحمن إلى آخر اسم ذكره الإمام الترمذي نقلا عن الوليد المسلم وإدراجي اللي هو اسم إيه هولم عشوا معايا علشان تتابع المسألة بشكل جيد يعني. طيب الوليد كان يجمع الأسماء ويلقيها لطلاب العلم لكن يغير في بعض الأسماء في كل رواية يعني شوف مثلا الاسماء المشهوره اللي رواها عنه الطبراني خليكم معايا كده حتلاقوا كم اسم غير فيه لا ست ست اه تعال نشوف حذف القابض وحط مكانه القائم والباسط حط مكانه الداء القائم اسم مقيد والدائم ما من الأسماء الحسن وضع مالك يوم الدين مكان الحكيم وضع الأعلى مكان الودود وضع اسم المحيط مكان المجيد يعني هو نفسه عنده شك في المسألة مش قادر يقرر أحط الأعلى ولا أحط مكان الودود ولا الودود مكان الأعلى فالطبراني كشف لنا الوليد المسلم كان بيعمل إيه فالرواية هنا ان غير في ستة اسماء الشديد حطها مكان الرشيد وده برضه افتهاد موفق لان الرشيد اس... الشديد اسم مقيد شديد العذاب لكن الرشيد دي مش موجودة خالص لا اسم ولا وصف ولا فعل اخبلك ازاي ده كان الرواية اللي روى عنه مين الطبراني طب نشوف اللي بعده لحظه يبقى كم اسم دلوقتي غير فيهم ست يبقى رواية التلميذي المشهورة انا من وجهة نظري ان رواية الطبراني كانت افضل من رواية مين الترميز يعني لو الناس كانوا كتبوا الاسماء دي بقى نسبة الخطأ في الاسماء قليلة شوي تعال نشوف اللي بعده. دي اللي رواها عنه مين ابن حباه هو سبي الاسماء زي ما هي بس غير في اسم واحد اللي هو الرافع حطه مكان ايه المانع احسن حطه مكان المانع ده في ناس ما شاء الله حافظه الاسماء كويس قوي <تصفيق> نفس ترتيب الاسماء لكن ابن حبان روى عنه ان هو ايه الرافع مكان المانع طب نشوف اللي بعده الاسماء المشهوره اللي ادرجها الوليد بن مسلم ورواها عنه مين ابن خزيمه طب الاسماء اللي روى عنه غير في كم اسم في اربعه اسماء تعال نشوف اماكنها حذف الرقيب وضع القريب اغلب الاسماء دي احنا ذكرناها في الاسماء الحسنة الصحيحة اللي وردت بنصها اسم الاسم في كتابه السنة يعني القريب مش موجود في المشهور ان رب قريب مجيب فالقريب هو الوليد بنمسه اللي حطه ورجع حازفه تالي اخبالك ازاي الحاكم وضع مكان الايه الحكيم والاولى ان كان يحط الحكيم ان يضع الحكيم وضع المولى مكان الوالي وده توفيق لأن فعلا المولى اسم لكن الوالي ما هوش اسم ما فيش دليل على الوالي ووضع الأحد مكان المغني مع أن الأحد فعلا ده توفيق أن الأحد اسم الأسماء لكن المغني مش من الأسماء اللي ورد فعل ما وردش اسم وأنه أغنى وأقنى أغنى هنا فعل أين المغني في كتاب الله عز وجل لو بحثت مش هتلاقي لا في الكتاب ولا في السنة اسم المغني. إنما هتلاقي أغنى كفعل واضح اخوانا يبقى هو غير كم اسم في الوقت من خزيمة اربعه المحاضرة سهلة النهاردة مش كده اه حلوة كده <تصفيق> نشوف الاسماء اللي رواها عنه مين البيهق غير في اسم واحد بس حط المغيس مكان كان اسم المغيس مكان اسم المقيت والمقيت هو الصح يعني شال اسم صحيح وحط مكانه المغيس تاب المغيس جه منين ما فيش دليل عليه خالص غير إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اللهم أغفنا طيب أغفنا طلب دعاء فهل يحق لي إنني اشتق من الفعل اسم وسميه المغيس لكن المقيت ورد بنصي في كتاب الله عز وجل يعني حتى الوليد نفسه اذا احنا شفنا عند البيهق تعالوا شو بقى اللي جاء في الاسماء اللي رواها عنه العلامه بن منده غير الوليد كم اسم 24 اسم مستغربين انتم طبعا 24 اسم ده كتير كده تعالوا بقى شوف الأسماء اللي غيرها الوليد احنا لو جمعنا كل الروايات دي وطلعنا الأسماء السبتة على الأقل حيتفق الوليد من المسلم مع ما جمعناه في حوالي 96 أو 95 اسم نعم. يعني مثلا عندك هو حزف القدوس وحط مكانها الحافظ وحذف الغفار معين ورد بنصه وحط مكانها الإيه العادل معنا زن العدل هو ذكره برضو مش كده برضو شايفينه في ها العدل ولا حذف كمان في وقت الترمزي مش عندي هنا وحذف القهار وحط مكانه الفرد خليني لان الكمبيوتر ممكن يخدعنا ويقوم محول الصوره خليني نحفظها هنا فين ادي احنا وشينا طيب وايضا حذف الفتاح وحط مكانها اسم الرب حذف اسم الفتاح وحط مكانها اسم الرب مع ان الفتاح اسم والرب ايه اسم طيب ايضا الكافي وضعوا مكان الحكم والدائم وضعوا مكان العبد الكاف اسم مقيد والدائم ما من الأسماء طيب العالم وضعه مكان الكبير والكبير اسم والعالم اسم مضاف المعطي وضعه مكان ايه في الحفيز والمعطي دائم الأسماء الصحيح موجودة في الترتيب اللي احنا ذكرنا سبحان الله يعني شايفين اخونا الأسماء الأسماء واردة بنصها والوليد نفسه اللي جابها لكن الناس ألفت ما رواه الترمزي سبحان الله اشمعنا يعني ال الوالدي المسلم اخد شهر عبر التاريخ عن طريق روايه الترمذي فهم قالوا لان ورد سورة تصول الترمذي او جامع الترمذي فده يبقى افضل حاجه ممكن نقولها وعلى ذلك الفوها وخلاص والناس اعتمدت على ذلك وحتى قبل هذه الدراسه اللي احنا عملناها كان الحديث عن موضوع الاسماء يعني نادر لما تلاقي مثلا شيخ يتطرق القضية ويعرف الفصل في المسألة بالشكل اللي احنا نتمناه او الواحد يحس بإشباع فيه الواحد نفسه كان بيهرب منها مش عايز تتكلم في المسألة لكن لما تيجي تبص وتدقق فيها واخوانا لما يدققه فيه, فيه حيعرفوا الكلام ده وحيراجعون ان شاء الله عز وجل واللي بيقول دلوقتي الوقت ان المسألة فيها كذا وان القواعد أخطأ فيها الشيخ وما ومطبقها الصح او خالف القواعد هو نفسه حيرجع برضو حيولا انا كنت غلطان كذا. زي ما كان في الأول بيقول إن هذه الأسماء لا الكتاب فيه ملاحظات ونقل صورة لا غرص صحية أبدا إلى أكثر من شيخ وبلغنا هذا عنه ودلوقتي بقول لا اللي يخبر الاكتهاد فهو صائب وكذا وكذا بعد شوية برضو نفس الكلام لما يقرؤوا القواعد صح ويطبقهم صح يقولوا احنا كنا غلطانين والصح كذا وكذا لأن احنا وثقين من هذه الدراسة اللي احنا عملناها عشان, عشان عشنا معها فترة طويلة جدا اللي حيعيش مع القضية ويعيش معها بنفس الجهد طالما الإخلاص واحد وإحنا لا نشك في إخلاصهم حياص يا نفس النتائج لأن إحنا مبنيين نمشي على قواعد أساسية القاعدة هي إيه؟ إن الأسماء توقفية على النص وأي واحد فينا يعرف يميز بين الاسم والإيه والفعل أي واحد من الحاضرين هنا لا أشك أنه يعني يعجز أن يميز بين اسم ورد بنصه وبين فعل ورد بنص فطالما يستطيع أن يفعل ذلك تبقى القضية إن شاء الله سهلة وميسورة بإذن رب العزة والجلال وأنا بقول لك والله كل إخوانا اللي تكلموا في المسألة بالاستغراب في الأول كل هؤلاء عندما يتأكدوا من الحقائق ومن الدراسة خلاص هنتفق معهم لكن ده فترة بتمر فقل لي, لي انه بيبقى مثلا الشيخ مشغول مش فاضي يقرا سمع من بعض الناس من غير ما يقرا فحكم استعجالا لكن عند التحقيق اللي هيحقق هيلاقي نفس الكلام لان انا ايه مصلحتي في ان انا اجيب حاجه وانا عارف ان الحاجه دي ما لهاش دليل او اجتهاد اغلط انا فيه فيجي واحد يصوبه لي واتاكد ان هو خطا وارجع اقول لك لا انا مش موافقه في هذا الاجتهاد وأنا هصر على رايي طالما احنا بغيتنا الحق ونريد الوصول الى الحق يبقى هنتفق نحن نريد ان نرضي الله عز وجل انما الهوى والشهوه هذا كله يضيع ولا يبقى منه شيء والدنيا فاني الانسان مهما علا ومهما وصل من ملك او مال او جاه كل هذا يزول ولا يبقى الا الاخلاص لله عز وجل وطبعا اللي بيدرسوا التوحيد والعقيده المفروض يكون هم اولى الناس بهذه الصفه فلما يكون هذه الصفه صفه الدعاء ان شاء الله سنلتقي ولن نختلف ولذلك انا بقول من فضل الله تبارك وتعالى ان نجد من اخواننا من يناقشوننا ويعقب على ارائنا بحيث الواحد يراجع نفسه مره واثنين وثلاثه هذا كله يعني يثري البحث ويسري الطريقة اللي نصل بها للحق ولعل هذا الشغل اللي نتشاهدين او اللي احنا بنحاول نبسط فيه القضية بهذه الاشكال التوضيحية عن طريق استخدام الحاسب يكون بسيط وسهل نستوعب منه القضية بإذن الله تعالى يبقى نرجع دلوقتي نقول مثلا القاهر وضعوا مكان الحسيب اسم الحاسب فين القاهر او هنا وضعوا مكان الحسيب ايضا المبين المبين مش موجود في الاسماء المشهوره وضعه مكان الجليل يبقى هو اللي حذف اسم الجليل وحطه مكان المبين مين الوالد المسلم نفسه بس الكلام ده هو ما اشتهرش يعني دي روايه ابن من ده المبين ويعلمون ان الله هو الحق المبين نعم وضع الاحد مكان الواسع نعم الاحد اسم والواسع اسم وضع الصادق مكان المحسن والصادق اسم بس مضاف أو مقيد وضع الأبد مكان الماجد ولا الأبد ولا الماجد من أسماء الله لأنه ما أردش نص فيه وضع الجميل مكان المقتدر بعض الناس يقول لك لا أنت بتحطي الجميل ليه ده الجميل واصف ما هوش إسم أخبالك إزاي بعد دلوقتي بقى واصف الوليد المسلم هو اللي ذكره بشان اللي ذكرت شوف حتى هو الوليد اجتهاد الوليد نفسه المشهور هو ذكر اسم الايه الجميل من اسماء الله وهو هنا اسم ووصف لان احنا بقول اسماء الله اعلم فاكرين ولا لا فيه لازم العالميه والوصفيه فالنص على العلميه رب العزه والجلال من خلال ما اوحاه الى نبيه عندما قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال قال البادي وضعوا مكان المقدم والمقدم اسم صحيح انما البادي مش من اسماء الله المؤخر وضع مكانه القديم الوفي وضع مكانه ايه وضع مكان المنتقم والوفي ليس من اسماء الله وضع مكان مالك الملك الوتر ما احنا بنعمل حركات بسيطة كده في العرض في الترتيب يعني بحيث تبقى دخلت الأسماء شكلها مناسب يعني <تصفيق> الويتر وضعوا مكان مالك الملك وذو القوة وضعوا مكان ذو الجلال والاكرام والبرهان وضعوا مكان المغني والشديد وضعوا مكان النافع والقدير وضع مكان الايه البديع والواقي وضع مكان الصبور ودي كل اسم من الاسماء ده هيجي تفصيله باذن الله تعالى والبعض الناس أنكر ان فريط الدكتور محمود لم يذكر اسم الله من الاسماء ونسي هؤلاء ان نريد لم يذكره من الاسماء أيضا والوادي ملاحظه لاحظتها يا اخي ازاي دا اسكان الاسماء تب اصبروا حتشوفوا دلوقتي احنا نقول ايه اصبروا الشاشة اللي بعدها هتوضح لك المسأل لكن لحظة معايا وان هل الوليد المسلم في جمع الاسماء كان متقيدا بقواعد اللي انت شفته دلوقتي دلوقتي كان متقيد بالقواعد ولا هي مسألة بس استحسان قولوا انا عايز اجابه منكم انت شفتوا قدامكم دلوقتي الروايات كلها هي اللي ورت عن وليك في اختلاف في 24 اسم او في ست او في اربع او في واحد او في اثنين ما سبتش على رايي فيه وطبعا ده الكلام ده كان بيقوله طلبة العلم من طلاب الحديث وبيكتبوه وبينقلوه وبيينقلوه طيب يبقى معنى ذلك هل في قواعد بينها في مسألة تتبع الاسماء اسمع ما فيش غير الاستحسان ان اجتهاده هو الشخص ممكن يكون ده اسمه أو... لكن لم يقولك ده هو اسم وده هو وصف وده هو فعل يبقى ده اقرب ولا نقول لي سيب الامر كده لكل واحد يبتهد زي ما هو عايز حنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله عزيز طيب دي الاسماء المشهورة بقى. نرجع لرواية مين